قال رحمه الله ولا شك في أن كل شرطية صدقت مع بطلان مقدمها الذي هو الشرط وصحه تاليها الذي هو الجزاء لا يصح التمثيل بها لهذه الآية بوجه من الوجوه وأن ما ظنه الفخر الرازي من صحة التمثيل لها بذلك غلط فاحش منه بلا وإضاح ذلك أن كل شرطية كاذبة الشرط صادقة الجزاء عند إزالة الربط لا بد أن يكون موجب ذلك فيها أحد أمرين لا ثالث لهما البت وكلاهما يكون الصدق به من أجل أمر خاص لا يمكن وجود مثله في الآية الكريمة التي نحن بصددها بل هو مناقض لمعنى الآية والاستدلال بوجود أحد المتناقضين على وجود الآخر ضروري البطلان ونعني بأول الأمرين المذكورين كون الشرطية اتفاقية لا لزومية اصلا وبالثاني منهما كون الصدق المذكور من أجل خصوص المادة ومعلوم أن الصدق من أجل خصوص المادة لا عبره به في العقليات وأنه في حكم الكذب لعدم اضطراده لأنه يصدق في مادة ويكذب في أخرى والمعتبر إنما هو الصدق اللازم المضطرد الذي لا يختلف باختلاف المادة بحال من الأحوال ولا شك أن كل قضية شرطها محال لا يضطرد صدقها إلا إذا كان جزاؤها محالا خاصة فإن وجدت قضية باطلة الشرط صحيحة الجزاء فلا بد أن يكون ذلك لكونها اتفاقية أو لأجل خصوص المادة فقط فمثال وقوع ذلك. لكونها اتفاقية قولك إن كان زيد في السماء لم ينجو من الموت فالشرط الذي هو كونه في السماء باطل والجزاء الذي هو كونه لم ينجو من الموت صحيح وإنما صح هذا لكون هذه الشرطية اتفاقية ومعلوم أن الاتفاقية لا علاقة بين طرفيها اصلا فلا يقتضي ثبوت أحدهما ولا نفيه ثبوت الآخر ولا نفيه فلا بين طرفيها في المعنى اصلا وإنما هو في اللفظ فقط فكون زيد في السماء لا علاقة له بعدم نجاته من الموت اصلا ولا ارتباط بينهما إلا في اللفظ فهو كقولك إن كان الإنسان ناطقا فالفرس صاحل وقد قدمنا إضاحة الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا أبدا فراجع ومعلوم أن قوله قل إن كان للرحمن ولد لم يقل أحد إنها شرطية اتفاقية ولم يدعي أحد أنها لا علاقة بين طرفيها أصلا ومثال وقوع ذلك لأجل خصوص المادة فقط ما مثل به الفخر الرازي لهذه الآية الكريمة مع عدم انتباهه لشدة المنافات بين الآية الكريمة وبين ما مثل لها به فإنه لما قال إن الشرط الذي هو إن كان للرحمن ولد باطل والجزاء الذي هو فأنا أول العابدين صحيح مثل لذلك بقوله إن كان الإنسان حجرا فهو جسم يعني أن قوله إن كان الإنسان حجرا شرط باطل فهو كقوله تعالى إن كان للرحمن ولد فكون الإنسان حجراً وكون الرحمن ذا ولد كلاهما شرط باطل فلما صح الجزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله إن كان الإنسان حجرا فهو جسم دل ذلك على أن الجزاء الصحيح في قوله فأنا أول العابدين يصح ترتيبه على الشرط الباطل الذي هو إن كان للرحمن ولد وهذا غلط فاحش جدا وتسوية بين المتنافيين غاية المنافع لأن الجزاء المرتب على الشرط الباطل في قوله إن كان الإنسان حجرا فهو جسم إنما صدق لأجل خصوص المادة لا لمعنى اقتضاه الربط البتة وإضاح ذلك أن النسبة بين الجسم والحجر والنسبة بين الانسان والجسم هي العموم والخصوص المطلق في كليهما فالجسم أعم مطلقا من الحجر والحجر أخص مطلقا من الجسم كما أن الجسم أعم من الانسان أيضا عموما مطلقا والانسان أخص من الجسم أيضا خصوصا مطلقا فالجسم جنس قريب للحجر وجنس بعيد للإنسان وإن شئت قلت جنس متوسط له وإضاح ذلك أن تقول في التقسيم الأول الجسم إما نام أن يكبر تدريجا أو غير نام فغير النامي كالحجر مثلا ثم تقسم النام تقسيما ثانيا فتقول النام إما حساس أو غير حساس فغير الحساس منه كالنبات ثم تقسم الحساس تقسيما ثالثا فتقول الحساس إما ناطق أو غير ناطق والناطق منه هو الإنسان فاتضح أن كل من الإنسان والحجر يدخل في عموم الجسم والحكم بالأعم على الأخص صادق في الإيجاب بلا نزاع ولا تفصيل فقولك الإنسان جسم صادق في كل تركيب ولا يمكن أن يكذب بوجه وذلك للملابسة الخاصة بينهما من كون الجسم جنسا للإنسان وكون الإنسان فردا من أفراد أنواع الجسم فلأجل خصوص هذه الملابسة بينهما كان الحكم على الإنسان بأنه جسم صادقا على كل حال سواء كان الحكم بذلك غير معلق على شيء أو كان معلقا على باطل أو على حق فالاستدلال بصدق هذا المثال على صدق الربط بين الشرط والجزاء في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين بطلانه كالشمس في رابعه النهار والعجب كل العجب من عاقل يقوله لأن المثال المذكور إنما صدق لأن الإنسان يشمله مسمى الجسم أما من كان له ولد فالنسبة بينه وبين المعبود الحق هي تباين المقابلة لأن المقابلة بين المعبود بحق وبين والد أو ولد هي المقابلة بين الشيء ومساوي نقيضه لأن من يولد أو يولد له لا يمكن أن يكون معبودا بحق بحال من الأحوال وإضاح المنافات بين الأمرين أنك لو قلت الإنسان جسم لقلت الحق ولو قلت المولود له معبود أو المولود معبود قلت الباطل الذي هو الكفر البواح ومما يوضح ما ذكرنا إجماع جميع النظار على أنه إن كانت إحدى مقدمتي الدليل باطلة وكانت النتيجة صحيحة أن ذلك لا يكون إلا لأجل خصوص المادة فقط وأن ذلك الصدق لا عبره به فحكمه حكم الكذب ولا يعتبر إلا الصدق اللازم المضطرد في جميع الأحوال فلو قلت مثلا كل إنسان حجر وكل حجر جسم لانتج من الشكل الأول كل إنسان جسم وهذه النتيجة في غاية الصدق كما ترى مع أن المقدمة الصغرى من الدليل التي هي قولك كل إنسان حجر في غاية الكذب كما ترى وإنما صدقت النتيجة لخصوص المادة كما أوضحنا ولولا ذلك لكانت كاذبة لأن النتيجة لازم الدليل والحق لا يكون لازما للباطل فإن وقع شيء من ذلك فلخصوص المادة كما أوضحنا وبهذا التحقيق تعلم أن الشرط الباطل لا يلزم وتطرد صحة ربطه إلا بجزاء باطل مثله وما يظنه بعض أهل العلم من أن قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فهو غلط فاحش والفرق بين معنى الآيتين شاسع فظن استوائهما في المعنى باطل وايضاح ذلك أن قوله فإن كنت في شك الآية معناه المقصود منه جار على الأسلوب العربي ولا إهام فيه لأن أوضحنا سابقا أن مدار صدق الشرطية على صحة الربط بين شرطها وجزائها فهي صادقة ولو كذب طرفاها عند إزالة الربط كما تقدم ايضاحه قريبا فربط قوله فإن كنت في شك بقوله فاسأل الذين يقراون الكتاب ربط صحيح لا اشكال فيه لأن الشاك في الأمر شأنه أن يسأل العالم به عنه كما لا يخفى فهي قضية صادقة مع أن شرطها وجزاءها كلاهما باطل بانفراده فهي كقوله لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا فهي شرطية صادقة لصحة الربط بين طرفيها وإن كان الطرفان باطلين عند إزالة الربط أما قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين على القول بأن إن شرطية لا تمكن صحة الربط بين شرطها وجزائها البته لأن الربط بين المعبود وبين كونه والدا أو ولدا لا يصح بحال ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أشك ولا أسأل أهل الكتاب فنفى الطرفين مع أن الربط صحيح ولا يمكن أن ينفي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره الطرفين في الآية الأخرى فلا يقول هو ولا غيره ليس له ولد ولا أعبده وعلى كل حال فالربط بين الشك وسؤال الشاك للعالم أمر صحيح بخلاف الربط بين العبادة وكون المعبود والدا أو ولدا فلا يصح فاتضح الفرق بين الآيتين وحديث لا أشك ولا أسأل أهل الكتاب رواه قتادة بن دعامة مرسلا وبنحوه قال بعض الصحابة فمن بعدهم ومعناه صحيح بلا شك أيها المستمعون الكرام بهذا نأتي إلى نهاية لقائنا آملا أن يجمعنا لقاء آخر وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته